عملت نبؤا بما عملتم، وذلك على الله السير، فأمِلوا بالله ورسوله وأنّوا من الذين أزلّوا، والله بما تعملون خبير، يوم يجعلكم لَيَوم الجمع ذلك يوم